يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل نسمّن فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يهبك كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا